اللهم احنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا في ما أعطيت فقناسا وما فضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا No. Uh -huh. uh -huh. والمغفر لا إله إلا أنه اللهم اغفر لنا جدنا ونذلنا وخطأنا وعندنا وكل ذلك عندنا اللهم لعنا ولا تعن علينا اللهم لعنا ولا نحن من نمني بك على ما فعلنا وعدنا وعدناك دمنا على اننا لن نعود الى الماضي ابدا لم ماذا ان تمتنا منك وكرم منك يا الله فإما وقبل دوبتنا واغفر حبتنا وأجل دوتنا وسبت حجتنا وسدت ألسلتنا واهد قلوبنا واثم تخيمة صدورنا مغم نهر الكافرين والناسقين الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياء الولى والولى هذه ذهبتنا ممن قام المسلمين الغلا والولى وان ذهبتنا ممن قام المسلمين ما, مرفع ما, مرفع ما من مكان للمسلما الذي من ضعف وهوان ما من انسان انما خرب من تفرق وشتات عفو كريم تحب العفو صاف عنا روح مبارك لنا في شبابنا وكونا لهم ربهم اللهم امنحهم نباتا حسنا وما امتد عنهم شيئا من الذيت واهذب رب العالمين ما الذي أنعمت علينا على والدينا وأن أعمل صالحا ترضى رب نوح لنا ولوالدينا وهم موحى من كبارة فلنا شبار والجسدان يا رب العالمين اللهم يدر يا رحيم بالرهم كما كانوا ينظروننا وانظر إليهم دعين الرحمة كما كانوا من دعين الرحمة كما كانوا ينظروننا على ظهر كما كانوا علينا التحذبين الله يا حنى يا من تحنى على ظهر كما كانوا علينا التحذبين وارحب انقطاعهم إليك كما كان لنا قولا فافعن النهار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكن عذاب النار وصل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين